أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ ورسوله إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنكم الرجس أَهْلَ الْبَيْتِ ويطهركم تَطْهِيرًا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 Wa Sabirina Wasabira talha shirena wal ko shi rati wal muta sadhina wal mu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 ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا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 فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كهار كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا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 يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور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 يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمدعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إن ما أحلانا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خالاتك الَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ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 قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا ان يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحييي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب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 La gedaan alleen geen enkele reden omdat we het hierover eens zijn. En ik إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا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 خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا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 119. وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم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 بأكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان شا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد ان يعمل سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا اني بما تعملون بصير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 فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا ذابة الأرض تَأْكُلُ مِنْ سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيل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 بما كفروا وهل نجازي الا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرا ظاهره وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين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 وربك على كل شيء حفيظ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 ولو ترائض الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين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 ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول لِلْمَلَائِكَةِ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للحق لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مبين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 قل انما اعيذكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة انه الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد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 وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وَإِلَى الله ترجع الْأُمُورُ يا أَيُّهَا الناس إِنَّ وعد الله حَقٌّ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 115. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا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 والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه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 فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها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 ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير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 يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 وما يستوي الأحياء ولا الأموات 110. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور 111. إن أنت إلا نذير إن انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير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 لا تُعَدُّ فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب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 وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل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 بل إِيَّاهُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا خُرُوَةَ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ تزولا ولئن زالتا إِنْ أَمْسَكَهُ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِن 119. كَانَ كان حليما غفورا بِاللَّهِ جَهْدَ بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا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 نَتَ الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا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 فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم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 لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون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 114. ونذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم 115. نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم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 أأتخذ من دونه آلهة إِن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إِنِّي إذا لفي ضلال مبين إِن 124. بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العلي العظيم